أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلف قريش إيلفهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف